تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ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 INNA RABBAKA HUWA A'LAMU BIMAN DHALLA 'AN SABILIHI WA HUWA A'LAMU BIMAN IHTADA WA LILLAHI MA WA MA FIL-ARDI LIYAJZIYAL LADHEENA ASA'U BIMA WA YAJZIYAL LADHEENA AHSAANU BIL-HUSNA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 Hafaz nafir min nuzul ala azifa al ليس لها من دون الله كافه. Afa min هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فسجدوا لله وعبدون.